إذناد ربه لدا أن خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأس وَلَمْ ولم أكن ولم أكن بدعاءك رب شقيا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 يا زكريا että نبشرك on اسمُهُ ruoka, niin se on niin, että heillä on uusi ruoka, niin heillä on uusi ruoka, قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربي جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا Fahorra على قومه من المحراب فأوحى auha, fa' auha, illa' ihim, a' sabihu, bukurata, ua' a' a'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 واذكر في الكتاب مريم اذ تبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها فتمثل لها بشر سويا قالت انني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 وقال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان أمرا فحملته به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 Väärin, إني ruohoittuu, että صوما فلن أُكَلِّمَ اليوم إنسيا että ruohoittuu, että ruohoittuu, että ruohoittuu, että ruohoittuu, شَيْئًا شيئا يا اخت هارون ما كان ابوك امراؤ سوء وما كانت امك بضيه فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا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 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم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 قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمن لك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا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 وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إدْرِيسٍ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا هُلَاءِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَن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 جنة عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتي لا يسمعون فيها لغة إلا سلام ولهم رزقهم فيها بكرته وعشيّة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 وَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءٌ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِفْيَى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بِهَا بها وإن منكم إلا واردها.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 Qal الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا Qul man كان في له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شرهم ما كانوا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مده فانما يسرناه بنسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم